ا ل فلا ا ق بِالسَّاقُ الْمَسَاقُ رَبِّكَ فَلَا إِلَى يَوْمَئِذٍ صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطر